<صير بحلمه> إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم زمسك بالعروة المثقى لانفصالها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلوب وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۖ قال إبراهيم الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت الله يأتي بالشمس من المشرق فأتبرها من المغرب فبهت الذي كفر والله القوم الظالمين أو كالذي مرض على قرية وهي خاوية على عروشها قال كم لبست قال لبست يوما او بعض والله إلى الى العذاب كيف انشزها